وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فصر من ذلكَكَ ل أكبرر إلَّ في كتاب مبين لجز الذينَ آمَنوا عملِل الصالحاتِ أولائك أولائِكَ لَهُفرَة وَرزْك كَرين.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 بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدَ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنَا خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذَلِكَ لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا ثغلا يا جبال أومي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إن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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آل باود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِمٍ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَلَّا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 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ دَانَتَاهُ كُلُّهُمَا خَمْتٍ وَأَثْلٍ خَمْتٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذالكَ جَزَائِهِمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيَرٌ فِيهَا لَيَالِيَ فَقَالَ رَبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا أَظْلَمُ وَأَنفُسِهِمْ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ابْلِسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعَهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مُنْهَى مِنْهَا فِي شَكٍّ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 من ظهير ولا تنفع الشفاه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع ان قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير كل من يرزقكم من السماوات والأرض كل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كان للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا أعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كن لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كثولا نؤمن بهذا الكرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يُرَجِّعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فِي الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا آتُكُمْ لَوْلَا آتُم لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا نَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُوا لَيْلًا وَنَهَارًا إِنْ تَمُرُّوا عَلَيْنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنِ اكْفُرَ بِاللَّهِ ونجعل له وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أغسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِلَّا قَوْمٌ مُطْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِكَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَلَا بُدَّ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ دَافِعٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْأَرْفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّائِيَكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تُنَزِّلَ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ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 وكذب الذين من قبلهم وما بلوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد كُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبَ كُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدَ كُلْ إِنْ ظَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنْ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 قَبْلَ وَيَقذفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مريب